بسم الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا سُزوجت وإذا المَوَدَّةُ سُئِلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نُشِرَت وإذا الصحف نُشِرَت وإذا السما وإذا الجحيم صعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجواري كنمس والليل إذا عس والصبح إذا تنفس إنه لقوم رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْوَاحِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغَنِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْقَانِ غَوْدِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَ kun aina istuimme, ja me teimme, niin meidän oli hyvä.